وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لا اكفرا عنكم لا اكفرا عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها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 يا اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَافَتَرَ مِنْ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ والله على كل شيء قدير واذا قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكوا واتاكم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 قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين واننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فان يخرجوا منها فاننا داخلون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 ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا